أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 فلا شفيع أ تتذكرون يدبر الامر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا, فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأم لأ جهنم لأم لأ جهنم من الجنة والناس أجمعين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 الجزاء بما كانوا يعملون، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المؤواة، فلهم جنة المؤواة نزلا بما كانوا يعملون. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُ النَّارُ كُلَّمَا عَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَذَابًا نَارٍ الَّذِي كُتُبِ تُكَذِّبُونَ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 أفلا يسمعون؟ أو لم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون؟